ان الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوعد ذل رش المجيد، فعالل ما يريد. هل أتاك حديث الجنود في الرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله مبرر.